القلب فارقني ومشاي القلب الله القلب فارقني ومشاي والحمام متعلق قبرك يا اللي رضى القلب فارقني ومشاي والحمام متعلق قبرك يا اللي رضى وصل سلامي. الله فرقت مشي واله حماك عني قبرك يا الرضى وصل سلامي الروح منك بالفضل تريد يا القبر الرضى عني قبرك يا الرضى يوصل سلامي عني قبرك يا الرضى يوصل سلامي كل ما تذكر الروح قلب انا يشتاق ابتلى دم العيون من قد سنه شو شي جرب شحي حلم ما يروح من الفرا بنتظر بالبعيد عيدي كتمه بنتظر بالبعيد عيدي كتمه فراق قلب فرقات ما يسهل صعب ايران دله القلب فرقات ما يسهل صعب والعشق بالعين تاريك على ما والعشق بالعين تارك على لو فارق النوم شوي الحمال ويرحبك يوصل سلام لو فارق النوم شوي عنّي قبرك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا رصى يوصل السلام を وأناك بالفضل مريدين stimulation wheels الريض يوصل سلام اناك AUONG مريدين stimulation wheels يا رصى يوصل السلام عنّي قبرك يوصل سلام يا الثامن أهل قلب بغيابك صار منبع للأحزان يا فا من أهل الانبيا تيلف خراسان قلب بغيابك صار منبع للأحزان من جد مع العيون باخدود يشان من جد مع العيون باخدود يشان كاتب على الخد ينبيكان والهان كاتب على الخد ياني بيك انا والهام بهم ومخلصت العمر وقلب بطل ينتذر بهم ومخلصت العمر وقلب بطل ينتذر قرر يجي لك سيد ويشرح قرام قرر يجي لك سيد ويشرح قرام شوي الحمايه يا جبر الرغبه يا يوسف للعشاق قبل سناتي عدرب حلم واحساس حياتي كعبا انت للعشاق قبل سناتي وقاعد احش دوياك حتى بمماتي ينشوف تكملاي كل امنياتي ينشوف الروح <سؤال> مني انا عاشق قلبك يا بنت ما يدق الروح مني انا عاشق قلبك يا ما يدق بعتنا لك يا لو ما هديت لك يا لو بس وصل وصل يل الروض يوصل يل سلام يا ابو فارس نمشوي الحمايه عمي قبرك الروض يوصل سلام روحك بالفضل يا الجبر الارض روحك بالفضل يا عني كبرك يا الارض والموصل سنيني شما يشهد عليا عم تشهد السنين اللي طولت وصران يكثر حنيني يشهد عليا عم تشهد السنين شو طولت لكل يكثر حنيني عشت بامل مولى يطفك يجيني عشت بامل مولى يطفك يجيني وين اشف الدمع عاد يمسحلي عين وين اشف الدمع عاد الروح ما تحمل بعد ثاني يا طيفك ترد والروح ما تحمل بعد ثاني يا طيفك ترد قلبي راي شافيت لك حد بما نامن قلبي راي شافيت لك حد بما نامن لو فاضي لو يا مره كانوا سلام الفاضل نقول شو وين الحبايب عمي جبرك الاخراج والهندسة الصوتية سيد خالد البطار من أداء الرادود الحسيني محمد الحلفي والرادود الحسيني عادل الرماحي الكلمات للشعر الحسيني علي الحلفي